لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا, أبنائهن ولا, أبنائهن ولا بَنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 دُنيا والآخرة وأعد لهم وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مقت تسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإفما بينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لَ إَِّم يَن فَهِ المُنَافِقُونَ وََّذينَ فِي قُلُ لنغرينك بِهِمَّ رَضُ وَمُرجفونَ فِي المَدينينَةِ لَ نُورِيًاَّكَ بِهِد لَ نُغرِييًاَّكَ بِهِم فَُّ لَا يُجَوِرونَكَ فِيهَا إِللاا قللَ مَرُون